يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم رضوا فزادهم الله رضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون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 إذا نقل الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو إلى شعاعتهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك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 ذهب الله بدورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم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 رجبه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذاذ وأنتم تعلمون وإقتم في ريب مما نزلنا على عبده فاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة من مثله وادعوا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة للكافرين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 فَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَرَدَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا يغضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون باللّان وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماءات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك لملائكة نجعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبق الدماء, ويسفك الدماء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 هُوَ سبحانك لا فلما قال ألم أقل لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا لَكُمْ وأعلوا ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين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 وَإِذْ نَكْجَئِنَكُمْ مِنْ أَلِفِ الرَّعْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ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 فتوبوا إلى بادكم فقتلو أنفسكم ذلكم ذلك خير, ذلك خير لكم عند باركم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تؤ.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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا جدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض تثير الارض لا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان جئنا بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 علون الكتاب إلا أمانٍ إلا أمانٍ وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عهد الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون بل من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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ وَالَّيْتُمْ لَا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَتُمُّ مُعْلِبُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل واتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ وَسُلُو بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ بِمَا لَا تَهْوَى ففريقا كذبتم, فَفَرِيقًا كَذَّبِتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ صدقوا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلا علَّتُ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 قَذِ ا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْ ثَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا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 صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَ كُمْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 كَذَلِكَ قال الذين لَا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من عمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها هؤلاء كما كان لهم أي لا دخروها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولف ثن وجه الله، إن الله واسع علي.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 العلم. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونهم حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أُطْهِرَ بَيْتِهِ أُطْهِرَ بَيْتِهِ لِلْطَّائِفِ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 ك <سؤك> <ه. ل availability> أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلوا عليهم آياتك يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يربع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 أسحق ويعقوب والأسباط وما أوثى موسى وعيسى وما أوثى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما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 أَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ مِنْ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنْ وَلِيَ أَنَّكَ قِبِيلَةٌ تَرْضَى هَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُو جُوهَكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عن ما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِنَا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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوال وجوهكم شطرة لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونهم وخشوني ولئتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 ولا نبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابنين الذين إذا أصابتهم مصيبة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعار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 الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله والعنهم الله عنيون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك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 الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوه لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا من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 هُوَ لَكُمْ عَذٌ مُّبِين إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا بل اتبع ما ألفنا عليه آباؤنا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِذَاعٌ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 I'm just ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله سبيل الحق وان الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة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 عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف فاتبعوا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من رب ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون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 علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرهن وبتقو ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من ثم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 أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فلقا من أموال الناس باثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 خير الزاد التقوى والتقون يا للألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدت من عرفات فاذكروا الله فاذكر الله عند المشعر الحرام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 عجل في يومين فلا إثم عليه وَمَنْ تَأَخَّرَ, ومن تأخر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ التَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ ومن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 تبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا، أن الله عزيز حكيم. هل يوم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 كان الناس سنه واحده فبعث الله النبين فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب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 من خير فلوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى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 والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يطاولونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدن منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك, فأولئك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 مشركيه ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والغفرة بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون.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 والله سميع عليم لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يأذن من النساء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 فلا تحل له من بعد حتى تكح حتى تكح زوجا غيره فيقطعها فلا دوناهما أن يتراجع أن يتراجع أن, أن يقمه حدود الله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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن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 متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإيّا تطلقتمهن قبل أن تمسهن وقد فرطتم لهن فريضة وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا أن يعفون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 والذين يتعثرون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجهم متاع متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلاجناح عليكم فيما فعل في أنفسهم في أنفسهم من معروف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 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبلس وإليه ترجعون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 وأتينا عيسى بن مرعم البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء اللهم قتلت للذين من بعد من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم فمن هم آمن ومن هم كفر ولو شاء الله ما قتتن ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا افِقُوا مما رزقناكم مما رزقناكم يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا خلث ولا شفاع، والكافرون هم الظالمون. Allah لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنت ولا نوم له ما في السماء.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 فأت بها من المغرب فبُهِثَ الذي كفروا الله لا يهذى القوم الظالمين أو كالذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي, يحيى هذه الله بعد موتها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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ يَطْمَعِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكِ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُمْ يَأْتُونَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مثل الذين يُنفِقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سُبُلَة في كل سُبُلَة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما فقوا منه ولا ثم لا يتبعون ما فقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم 129. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت, فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير 120. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل, من نخيل وعنى تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآية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 وَلَسْتُم بِآخِذِهِ إِن لَّا تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا والله هو سيعل عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا اول أنفقت أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار إن تبدو الصدقات ما هي وإن تخفوها وتؤتوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم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 وما توفق من خير وفق إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء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 117. سرا وعلانية, سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. الذين يأكلون الذبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم طالوا إنما البيع مثل الربا وأحلى الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعد من ربه فاتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب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 يا ايها الذين آمنوا إِذَا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعد ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة من ما ترضون من ما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تأسموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أَجَلِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِزَّ اللَّهِ وَأَقْوَمُ الْشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَ